فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عَامِلٌ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عَلَيْهِ عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ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 وَسيقى الذيينَ كَفرَوا إ جَهنَّمَزُمَرا حتى إ جاء أوهَا فُتِحَْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُ خَزَنَتُهاَا أَلمْ يَأتِكُمْ رُسُنُ منِنْكُمْ ييتْلونَ عَلَك ييتْلونَ عَلَكُمْ آياتِ رَبّكْ هذا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 حتى إلى الجاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلاملَ عَريكُمْ طِبتم فَدُخُلُهَا خَالدينين.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 الذيين يَحمِلون العرشَ وَمنَن حَوولهُ يسَبّبحونَ بحمدِ رَبّهم وَيُؤمنِونَ به وَيُؤمنونَ بهه وََسَفرِونَ للَّذين آمنوا رَبنا وَوسعتَكَُّ شيء رَحمَةَ وَاعلْمًَا فَوفرِ للَّذين تَابُ والاتبععوا سَبكَ وَقم عَدبَ الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وَقِهِمُ السيئات ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 قالوا ربنا امتناثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ الله اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واق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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق مِنْ عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ضروني اقتل موسى وليدع ربّه اني اخاف ان يبدل دينكم اني اخاف ان يبدل يظهر في الارض فساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وانكم كاذبا فعليه كذبه وانكم صادقن يصبكم بعض الذي يعدكم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 سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب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 ادْجُنَفَ في النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا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 إن لنَصُسُ لناَا والَّذين آمنوا في الحياةِ الدّنيا وَيوم يقوم الأشاد يَوْومَ لا يَفَع الظَّالِمِينَ معذِرَةهم وَلَهُمعَنَه وَلَهممعنةُ وَلَهُم ص اللعنة ولهم الد اللعنة ولهم الدار.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 إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر مِنْ خَلْقِ النَّاسِ الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون ان الساعة آتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم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 كانوا أكثر منهم وأشد خوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا هو ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُكَّانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا طائعين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 اِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 لِنُذِيقَهُمْ عَذَابًا خِزِيًّا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْذًا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابٌ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجِّيْنَا الَّذِينَ آمنوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إلى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْثِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولعوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ل في هذا قُلدِ جزأَم بما كان بآياتنا يجحدون وَقال الذيينَ كَفَو رَبّناأَرنَ الذيذين أضلَّنا منِنَ الجِنّ والْإِنس نجعلهُما تحتاقد منِنَا ننجعلهُما تحتأقد منِن لكنا منِن الأسفَلين.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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حميد مَا يُقَالُ لك إِلَّا مَا قد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ فُرَتَ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا